بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقين اقرأ ورب رمو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ليطغاء وآه استغنى إن إلى ربك أرأيت الذي ها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى او أمر بالتقوى أرأيت إن كبير